إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً 117. ربك عطاء حسابا 118. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 119. يوم يقوم الروح والملائك الصفا لا يتكلمون إلا من أذله الرحمن وقال صوابا ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَئِذٍ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّاسِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فالسابقوا السبق فالمدبرات امرا يوم ترجف الراضفه تتبعها الراضفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها قاشعه يقولون اين لماغدودون في الحافره اِذَا كُنَّا عِظَماً نَخِرَة قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ قَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَة هل أتاك حديث موسى